أَللُ آمَنَّا بِرَبِّ اللَّعَامِ رَبِّ مَوْ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آمَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا مَنْكُرٌ مَا كُنْتُمْ الْمَذِينَ تَدْرِجُونَ مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ تَنزَعُ فَتَأْلَمُ أُقْطَعُ عَنْهَا أَيْدِيَكُمْ وَأَوْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن أعلم جاء ما ربنا افرغ علينا